جداً موضوع يجيب وخالصوا الله وحاجة جديدة يعني كان الناس لها بتقول ان الطلبة بفتاعة مذاكرة ومش بتاعة علم الصراحة تبتلقوا الكلامنا كل هم اللي مش بتواعين اللي مش بتواعين فان شاء الله بإذن الله احنا النهاردة هنبدأ مع الدواجل هنحاول بقدر المستطاع نرم أكبر قدر ممكن تمام الدواجل علشان يعني نختصرها في يوم صعب لك احنا نحاول نركز على الحاجات اللي هي صعبه تتلم شويه تمام او الحاجات اللي هي ايه هي التريكات صعبه شويه ان هي ايه تجيب المذاكره او لكل تمام اول حاجه يا نتكلم عليها كبدايه كده نتكلم على البروجكت تمام البروجكت دي الاند برودكت بتاع يعني انت يعني وظيفتك كطبيب انت تطلع تبتدي بايه تبتدي تمام كده طيب البروجكت دي ليها مواصفات سواء في الشكل بتاعها او الخاص بتاعه. ودي هي اللي بتدي الخلاصه تمام لما تجيب دي بروجيكت اولا البروجيكت مكونات اول حاجه في المكونات طبعا تايبل كده فوق يبقى اسمك تمام ولو في مثلا اي واللي التايبل بتاعك مثلا بكالوريوس بنو طريق دبلومه اخصائي دواجن فني سير براكن تمام بعد كده بتروح قاسم الحته دي كده نصين جزء الفوق الجزء ده بتضغط في كيس الهستوري. الكيس هستوري كيس هستوري بيهمينها فيه آخر تحصين آخر دو النافئ تمام استهلاك الماء والعب الحاجات دي يعنيين مهمة آخر تحصين آخر دو النافئ تمام استهلاك الماء والعب بعد كده السطر ده كده بتاع المزرعة أول حاجة بتبتلك اسم صاحب اسم صاحب الحاله واسم صاحب المزرعه بالنص كده هم اشا كده نوع المزرعه المزرعه تسمين بياض امهات بلدي تمام ألف، ألف، ألف، ألف، عشر، تلات، ألف، ماشي بعد كده بتكتب مثلا خط جمال كده بتكتب فيه التشخيص تمام ده ممكن تكتبه أو لا بس الأفضل تكتبه يتكتبه على رجلتك في فيه هواء خارجية عندك ماشي؟ لذي تكتب والله أنا شفت مثلاً الدياجنوز ده ممكن يكون دزيز وممكن يكون ايه؟ يكون سائنس يعني ممكن تذكر مثلا سي ار دي ايرثيكولايتس تمام كوكسيديا تكتب الحاجة اللي انت ايه شفتها ليه عشان يجي يعمل فولو اب او تيجي تاخد الفول دا بعد كده منه تقول مثلا ده كان عندي سي ار 4 او 5 بلس المرض موجود بس ايه خفيف شويه لان كان فيه تنين المرضي مشفتهاش مش في بوكسيديا عاديه المرض مش شايف يبقى انت لان انت مع الوقت مش هتفتكر يعني اوعى تعتمد على تمام بعد كده بتعمل حرف ده الأرض خلص ده تتمي إيه؟ الروشيتة تمام؟ بتتمي بقى خالي إنت إيه؟ إنت هتتميه؟ في التحت في الأخر خالص بيبقى فيه خط كده فيه العلوان والتليفون ده حارف تهضه تمام؟ وفيه أبشان زيلة ممكن يزوده أو لا اللي هو إيه قابلين ممكن حاجة اسمها ليه كومنديشن. ليه كومنديشن يعني حاجة اسمه ليه كومنتيشن ليه يعني النصايح وممكن تزود معك عنه بروغنوزيز نصيح يعني عنده مشكلة في التهوية تقول له الاهتمام بالتهوية تمام؟ مثلا تهر غير الفرشة مثلا هتوسع المكان هتضبط الحرارة لما الحاجات الاختبال هو جيه لأنه يقول له هو لما هيجي لخطين مرة هو متخيل انت فاكر بقول له انسى مش في حاجة انت لو افتكت شاكه اصلا من الابويس ايه اللي باب عندك باب من زمان حتى لو زمان من زمان هتفتكره واش اصيل مش هتفكر مزارك ما فيه أساسي. صح ولا فالنوقة دي ايه وعد سيبها اللي ايه ايه ما ينفعش تمام تقول له ايه الأخبار من ينكسر الراح يقول لكم من ينكسر ايه وكافوا من ينكسر اصنع ماشي من ايه في غلطة زي دي مدواعش في غلطة قابلا زي دية قدام المرابي ان انت ما تبعش فاكروا عنده ايه لانه وميت ان ايه دول الحكومة كل حاجة تمام يعني كل حاجة انت فاكره و تمام تاني حاجه تقدر تقيم الدواء وتقدر تقيم الروجيتا بتاعتك وتقيم الدنيا راحت فين النيوكاس الهدي ولا لا الكمبور ولا لا السي دي هدي ولا لا اهو يبقى الدواء الافت بادر اللي انا اعتمد عليه بعد كده يبقى الحاجات دي يا حاجات اساسيه تمام للاسف جزء دايما ما بيدرسش في الكليه ومعينه جزء مهم جدا لو جزء الروجيتا الروجيتا دي شكل الروجيتا دي بيدل اصلا التغير مش فيه؟ يعني في حتى مرابين قدام يبصوا فكر يا جماعه موضوع السن ده خلاص يعني حاجه غير معتبر فيها شويه دلوقتي يعني في شباب طالع جديد ما شاء الله ممتاز فغير الفكر يعني احنا زمان لما كاني حوالي 10 سنين مثلا كان لازم الدكتورين متر وخاصه يوسف يبقى تخين وعجوز وقاع والكرش تمام كلمني الحاجات دي موجوده يعني ممكن حتى لو واحد ممكن يروح عند الحلاق يدوش الحته عشان يبان مطلع وادين يعني تمام او يعمل مكياج لو صغير كده الفكره دي بقى لو الحمد لله بتتغير خدك فضل يعني الفضل سبحانه وتعالى انت انت اللي بتحاول تعلمه تمام ف الروجينتا بتاعتك ما ينفعش حد يمسكها يعين عليك لازم تكون روجينتا ايه مزبوطة. شكلها كده كويس شكلها كده روجينتا بالتنان مش على ورق الجوافه تمام اولا ورق النتيجه اولا اعمل يا عم دفتر دلوقتي الطبعات بقى رخيصه اعمل دفتر دي كده صغير واكتب عليه اسمك تمام واكتب فيه حاجه هتبعت مثلا واعمل بلوك نوت صغيره كده تعيد له ورقه كبيره مقاس ايه 4 المقاس بتاعها من اس دي 4 كده ولا عادي خالص تمام في بقى ممكن تعمل بلوك نوت صغير برده هتبعت مثلا واحد يشتري لك مثلا من صيدليه بطريق اوبشن تمام هتلاقي ايه يبقى معاك ورقه كده صغيره بلوك نوت معنى الشركه دي مش بك عني شركه ادويه شكترمان خلي معاك ايه بلوك نوت كده ايه صغير. تمام لان الحاجات دي انا وان في صيدلية وديك الورقة كده جاية من ارض كده مكتوب عليها حيث البرمان مكتوب عليها بتاع يعني مش مش احتم تمام تخيل مثلا كده واحد مثلا عمل دعو الفرح مثلا على ورقة برايض تمام على ورقة اللي هو بتلاقي فيه في اللي ايه بتلاقي فيه في الحاجات ده الورقة والتعباء لا ده انت ورقة جنيلة وحلوة وش حالك ليه عشان دي مناسبة كويسة فانت ورده كذلك تحتمل بالنطة دي يا جماعة النطة دي مهمة جدا طيب الرجل تابعه لو هاندي بانديك هنكتب فيها إيه وهنكتبوا السياقي صح؟ هنكتب فيها إيه وهنكتبوا السياقي دابر هو معضلة الشغلانة تادي هاتكتب إيه وز revealing وإيه التحط مع إيه وإيه ما يتحطش مع إيه وإيه فوز إيه وإيه ما يتدوصش إيه ودا كده ينفع ودا كده ما ينفعش طب وكم يوم طب وكان ساعة تمام انيه الحاجات دي لعد ممكن اعرفها طيب الرجل تابعه بمنته اشكالها مش كتير مشكله قليله قوي في شكل اسمه وان شوتك شوت ده من ضمن الاشكال وان شوت يعني ايه بروجكت وان يعني مثلا واحد مثلا مثلا يعني هتكلم هون يقول لك بص والله ايه انا عندي مثلا حيطان عليها حشرات تروح تجيب مبيدوكس صنبع لتر وترشهم وتكرره بعد 15 يوم بروجكت او لوج جدا والله انا لقيت مثلا اوضه بتاعتي آه فيها ديدان كده رجلتة روش رجلتة الونشوت دي بتبقى لديفينت بروبلم تمام؟ حاجة صغيرة وليقى يعني حل واحد ومحل ايه؟ خلاص ايه خلاص مش محتاجة بقى ايه؟ ايه انت فيها مسلا جدال روح كتب لأ 8 ساعات كزا وتبقى فانت على قدر ايه؟ على قدر البروبلم بتدد ايه؟ بتدد علاج دي اسمها رجلتة وانشوت تمام؟ واحدة مسلا عندها مسلا ايه؟ لو مثلا وشه مثلا والم كده فبتدي له حقنه ضغط حيوي وتسحب الايه الفلويدز ديت وتحقن مكانها ايه ادي حقنه صغيره يبقى القسمه ايه سمبل تمام بالسكيتش في الحالات الصغيره اللي ايه مشكله يعني محدوده في مجال الاجهاد المشاكل ما بتبقىش محدوده تبقى مشاكل عويصه شويه تمام والمرض بيقدر مره و2 3 لما يجي له ففي الغالب روجيتا بلايها شكل كده ونمق معين آآ ساعة مهجة كنا متفرجين اول دوبو كده كنا نمسك روجيتا بتاعة كتب الكبار نبصلي فيها يعني اول حاجة اولها هو منيني والت علي فين ايه ده يعني كأني ماسك مش روجيتا كأني ماسك حاجة رشيد مش عالف ايه اللي مكتوب يعني اه انا عالف الاسماء ماشي عالف ده اه ممسي ماشي طب ليه. وده مش عالف ايه بها الحاجات دي طب وليه تمانية وليه ستة قول لي دي 4 ساعات طب ودي 3 ساعات دي 12 ساعه انت يا جماعه خالص سهل ممتاز طولك كل بقى الموضوع انك بتعمل ايه بتشوف بتشوف انت ايه البروبلمز عندك بدي شويه يا ماذا؟ كنت عنده ربني ماذا؟ ماذا كده جميعا؟ تشارت روشات مفتوح ماذا يا جميعا؟ طيب الروشات تبا انا مجل اقسمها اقسمها زي هي الروشات دي اصلي دي معها اي يا ريت الطلبه بركزكم اللي ما سجلش اسمه بس عشان الوجبات حد لسه ما اسمه تعالوا لنا سجلني المره دي والله كده الفريق ده انا باقي التسجيل ولسه ما سجلتش اسمه سيكرسو طب انا جبتني ليه جبتني ليه يعني انا هستفاد من ده بقى لك كتير ماشي ده كده فاللوجيستا اصلا معليه معموله مع حل مشكله صح؟ طب انا لازم اكون عارف المشاكل يبقى النقطه دي صح طيب ثاني إن هذه المشاكل لان هذه المشاكل هي اللي بتتحط في البروجكت فاحنا النهارده بقى جايين نتكلم طبعا هذه المشاكل التولز اللي بحل بيها المشكله قبل ما ادخل على المشاكل اللي اخلونها هقول لكم شكل رشدة ازاي عشان نقفل موضوع الشكل ونبلغ نخش في الايه في الاعداء اللي معنا او المشاكل الرشدة تجمعها بالكمة تتقسم كبيرة اول حاجة قبل ما تقسمها لازم تعرف نور الاسبيشيس اللي عندنا ده بيقعد قد ايه اضاءة في اليوم صح؟ يعني لو واحد عنده مصرعه بيقعد او كمهات انت عاكد انه ماده في الاود بتبقى عندها كان صعداء 8 ساعات و 16 ساعة نايمين فاول ما تكتب له رجبك 8 ساعات و 8 ساعات و ساعات تقول لك الدكتورة بلالة 8 ساعات يعني ما نايمين شاشرموا صح ايضا بياط لما بيهد لك اول اول وماك لما بيهد لك المكان 16 ساعة ما ينفعش اقول له 8 و 8, و 8. صح 8 دي جبه من زي مثلا انا ما لك ايه السيدالية دي تعمل خمسة عشرين ساعة في اليوم ازي اجاب من الساعة الزيادة كلام ما ينبعش صح والله يبقى لازم عارف اللي سبيش اصلا اللي ضع انو كم ساعة بيات و امهات ممش حاجة اسم اضناشر و ادناشر اخرج تمانية وتمانية صح او ستة او, أو مثلا قسم ايه قسم الستاشر ساعة على تلاتة مثلا صح والله انما التسمين غالباً لم أربع حتى الساعات لو في وحب بيعمل إصبار ساعة ولا اتنين بنهملها بنعجيب لها مش موجودة فممكن تقسم له اليوم اتناشة و اتناشة او تمانية و تمانية و تمانية فالتوامك تجد بروجبتة زي الفل وشخص عشرة على عشرة وجيت روح تعمل غلطة زي بروجبتة لعشانك متباية بص خلاص باية يعني ايه عامل زي واحد راح عند مثلا واحده راح هوب نطط من الشباك دخل عندهم بيت هينفع؟ ما ينفعش انت عملت غلطه خلاص بقى تب هو رايح يحط فعلا هو تمام واخد اهله وراح كلهم داخلين من الشباك وانت يا جماعه داخل جوه دول عايز ايه وهالهم عارفين جوه ينفع؟ النتيجه يا جماعه مشروع حرام دولي ما ينفعش طب ايه اخطاء ما في الحته دي فانت لازم نركز انت شغال مع تمام بياض التسمين ولا امهات التسمين مفتوحه معاك 24 ساعه البياض الروماتي والارانب برضه بيبقى 16 ساعه تمام فاغلب الناس لبنتين الصح في الارانب ان انتوا ما بالليل اي حاجه يا جماعه بتولد وتخلف او بالبيض لازم فترات ايه راحه تمام لازم فترات راحه انت مش بقى طول اليوم في ايه فوق طول عيال وتصل طول لازم تريح شويه تمام؟ إنما التسميد لك تسميده عادي ممكن 24 ساعة الحتة دي لازمت بوخي بلك طيب بقسم اليوم بلان عليه بقسم اليوم بلان أو بنقسمه زي قولنا بنقسمه ممكن نقسمه 4 ستات 6 و 4 بكام؟ 24 أو 3 تمنيات 8 و 8 8 و 8 8 و 3. أو 12 و 12. ممكن نقسم 12 و 12. أو أخلي 16.8 أو أخلي 24.15 يعني هاته ده هو من الصبر دهار تانيه من الصبر. 24 ساعة تمام؟ الحاجات دي يعني هنقولها بس مهم انت يعرف الشكل بتاعه بص يا جمع عموماً كل من المشيئة صغيرة وملمومة كل من التأسيمة بالدل يعني مثل 3 أو مشاكل ممكن بقى 12 أو 12 وممكن برده بيه 8 و 8 إنما مصرعة فيها 16 مشكلة صعب يهو يا لما؟ في 12 و 12 أفتر 8 و 8 و 8 تمام؟ أحيان غصب عني بأضطر أدي 6, 6 و 6 و 6 ليه؟ لو عندي أدوية بتكسر تعيشي في مال تير زي يعني عند البيتال أكتب عند البيتال أكتب. ستيبل في المية الأموسيسلين والبنسلين ولابنسلين تمام فيتامين سي تمام أحيانا مع تغير الظروف الجوية بغير برضه من شكله جدا يعني مثلا يوم حارب وانا عايزة لتمن ساعات يدوم حارب دونش هدي فيه دور لن هدي فيه بليكتور ويت وفيتامين سي طيب وفيتامين سي مثلا أو حاجة فيلسل سيليك أسد هديها الفترة إيه فالوقت اللي بيقى عندي الضغط الوقت اللي بيقى عندي الضغط فمضطر وزع الدوء عليه قريب انت برضو تبطر زود ايه؟ ازود التأسيمة لو كانت عندي الأدوية لها لها هديها ليه تعرف كيميكا بخالي ليش داخلي يعني ايه؟ في أدوية يا جماعة لا تتعرف ما هبعطيها بس ما تنفعش في نفس المال يعني مثلا لو هديت بحق ده مثلا ينفع دي الجنب و دي الجنب بس ما ينفعش تحط على بعض السرينجة واحد وصلت كلا؟ في أدوية ما ينفعش تحط على بعض نفس المال بس ينفعوا ينخلوا جسم ينفعها بنفس اليوم فبضر انا اخلي ده مثلا ده في سهوة وده في سهوة تمام كده؟ بدي كل ده حاجات لنا ايه؟ بدي طيب الهده بقى الزمنية كده اكدبنا عن التأسيمة داخل اليوم الواحد طيب التأسيمة دي بقى التمتد دي كان يوم؟ يعني ها عددني مثلا يوم ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة هلان علي ايه؟ هلان علي ايه؟ اول حاجه حجم المشكله كده كده كده مشكله كبيره ولا مشكله صغيره تاني حاجه نوع المشكله في مشاكل يا يومين بيبقى كويك كفايه قوي في مشاكل يومين بيحلوها ويبقى زي الفل ولو اديته اليوم التالت ما انت كده وجعت زي مين زي البارازايتس البارازايتس كلها في ديدان في الفراش هو البيندازول ولا ايفيرمكتين ولا ليفاميزول هو يومين حلو قوي لا اديه التالت ده بقى ايه كرم من عندي تمام وفي مشاكل زي الكوكسيديا ان كانتريكس او التينيلا او اي امكان نوعها الايميريات عموما الايميريات لو الديت دا و 48 ساعة متواصل حلو جيد تمام؟ طب لو حبيتها وفك ممكن لدي اليوم التالت لو حاسس ان يجي فلاح اول يوم اقبلتش شوية على الايه؟ على الدواء فانيديها يوم التالت مش مشكلة انما مش بقى تدور الكوكسيديا خمس تليام ولا سمعتين صح ولا لأ؟ طيب الحاجات ونشطات النهو انشطاط النمو زي البروبيوتكس وقالوا لي هي البروبيوتكس كمان شوية البروبيوتكس طرق لا ده اسبوع عادي 10 ايام عادي تمام في بروبلمز بنسميها كده ايه كافه الميزان يعني ايه كافه الميزان انت مثلا ايه بحط مثلا عايز تزود كيلو ضباب تفضل تعقب ضبابيا طقم ضباب الميزان ايه يوتوب الحاجه دي في ايه في مشاكل النيوترشنال هاي موكانسين هيدروهايد الله اعلم انا بفضل ادري الوقت العقبه كيف هي ممكن ان كده انو عندنا الزبط في 10 الزبط في 3 الزبط في 4 الزبط في 5 الزبط في 6 الزبط في 7 زي من الزبط انا بغضل الناس دي كالسيا لغايت نوضع مالعة ايه اللي عظم تحت الزبط ومشكلات حالي مشكلة اوضع في القشرة بتاع بياط مثلا بغضل الدي مسلا كالسيا لغايت من ايه لغايت نوضع مشكلات حالي طي فيه حاجات بتطعدي يعني ما هذا الطاقة الى عيش بياخده مش بيتصاب لما تسيطر حاجات زي الميتوكوندريا او النول تمام بنقوله كالسيوم فوسفات ينفع يشل عليه طمبيل او تسنيق ما ينفعش الكالسيوم كربونات مصدر كالسيوم ينفع يشل عليه ما ينفعش ما ينفعش انت لو ضفت ويشتغل بيها كروجيتا وما فهموش يروح, يروح, يروح ايه يروح مثلا تدريب الطن خلص الطن يشتغل من غيرها صح ولا لا ينفع لا يا عم لان الحاجات دي طول ما مش هلكتها يبقى في ادويه ممكن اديها على طول في ادويه ممكن اديها على طول في ادويه يا جماعه لو زودت المده اخش التوكسستي لو زودت المده اخش هي اصلا ماده برتوكسيك في ادويه بنديها زي مثلا لو ادينا سيفودولا مايتس في كل استريتيا الصح اصل طبعا ما حدش واخد جده دلوقتي يا سيفودولا مايتس اصلا, أصلاً بتعمل مشاكل يبقى انها ادي ثلاث يومين واثنين يبقى كام يوم كل اسبوع ثلاثه واوقف يومين راحه عشان الجلد ينسى يرتاح تمام مكمل أت... بيومي ده كورس السلفوناميد لو عايل بيوتوكسيد <تسجل> تمام في حاجات بتتعشي شافت يعني مينت نص ساعه مثلا لو باجي فاكسين باطر فيطر في كام يعني هو اللي كنت بياخد خلاص خلصت انتهت ده دوت صح او لا? مش هايفة هونطولها هانيس كنسب هانيس لازوتة او كولون في المية اخرى نص ساعة ما عودش اقوله 8 ساعات لازوتة مش كده صح? وبليعمل نبط معين انا بعطش وبحسب كمية المية وبعد كده حصة فكل دوا المنتجة اللي بياخدها بتختلف في بعض الامراض عميدة جدا زي السلمونيلا السلمونيلا تحتاج كرس خمس ديها على اله وممكن اعملتها عن كده كمان ولكن يقول ده وايه؟ في حاجات بتحتاج وانشوط زي الحقن؟ ايه حقنة وخلصة؟ صح ولا لا؟ حقنة وخلصة الحقنة ليه ممكن تلتات يوم؟ او اتنين؟ او تلاتة؟ حسب ايه حالة؟ صح ولا لا؟ يبقى دي كل دي اشكال وصور دي ايه؟ ولا كان لاش اصبوط؟ مشكلة كثرة؟ صحيح انا لماذا كده خلصت لشكل رجتة طبعا أحط إيه مع إيه ده بقى قصة طالية هنقولها بقى دي المهم كده خلنا الفكرة يعني ايه الرجل منجيل بس او بس طيب اللي معكده خلصنا ايه خلصنا شكل الرجل موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى تقول هما قاعدينك صح من هما المشكله تبلك عشان لما يجي بعد كده نقدر نتكلم عن كل ده بدنا مين اصلا بدنا نواجه مين يعني غير مثلا كده وطلع ماتش كوره عندنا عمد ماتش بكره سؤال هنلعب مين هنلعب مين ينفع تمرك كده مش عارف اصلا عندك امتحان يلا يا جماعه ان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا امتحان مفاجئ ايه على المتحل ايه ده صح او لا نازم بنعالف فالحاجات دي لازم بنعالفها ما ينبعش فانت باش عمت بحيلة او طول ايه تمام؟ طيب اللي ناخد الانميز اللي هم هيقابلوه في شغلك علشان نقدر نقول احنا هنوضيهم ازاي اول حي ما يعودك في شغلك كعدو بطولة شخصين انت نفسك ممكن نفسك. انت بعدو ازاي؟ ان انت تعتابل على الفهلوة تمام ان انت تسأل صاحبك انت مذاكر شيء دماغك تعلمش دي نفسها كده مشكله يا عم اي فكره دي انت بتطلع وخاصه الشحاله بس الكلام ده بيضيع الدنيا بصوا يا يعني ربنا سبحانه وتعالى حاسبها من فوق وقال هل يستوي الذين ايه يعلمون والذين لا يعلمون لو أنت متعلم وفاهم ربنا عمر ما يزلك أبداً والله أنا أعرف ده كتبة مكتهدين جداً شباك بيعرف أخطاء وشكتان الصوبة اتهت سبحانه ربنا بسطوله وتعدي عشان بس بحالف يعني أصدقنا في الأول وآخر أدوات وأسباب لا احنا بنشفي ولا احنا بنعالف لا احنا بس بنصدر القدرة فاللي بيصدق يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتفك بحاجة وتعملها ربنا نحصلش أبداً حتى لو الحالة بيش هتخف ربنا ايش هتخف عشان خاطره تمام؟ ويبصوا بقى انا اتلوك على حاجة وعن تغلق شخصين معاهم وعن كل الناس اللي بيحاول يبدأ في الشهر ويخته يعمل عليه ويبدأ سبحان الله ربنا بيعمل له توفيق في بداية حياته غير عالي طالما ما بيعكش وطالما ما بيفتيش تمام؟ في بعض الناس خصوصاً في الموضوع طبعاً طبعاً كتب وغروب في الداوى عملي بالأبو غير محبطون بالسلام وتفتر الله عملي بالأبو غير محبطون بالسلام جاي وأنا جايب لكم شوية بيديوهات مش عوضة هدية 3 منهم 200 أو 200 متر يعني شوية تغطي كتب لا عايزي أره ماشي معنى أن أنا مسأل مشتري في جروط كويسة في ناس كويسة أن أنا أعتمد تمام؟ سنروح إيه؟ يلا خشي معنا في الداوي ادفعوا هقعد الزبون بقى دا. تمام يعني من اخرى بالحرارة شو بتاع بحيالي زمينة تسأل زمينة. انا عايز افتح اه ايادة بتاع هتلاقى بصي هجيبي شوية دور وباقي بنت تمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هيجيلك اه وفي خالي داكت هحطك وفيها شبكة تمام الزبون هيجيلك تخشي تسألي تمام الناسة ترد تنوحي ايه ده اللي هو مش باشي ما ينفع شيء اه تماشي مستطيعك معلومة الزموش تستنيك مش يزد تجيلك من بطتين تروح داخل ما تديني الدواء استني يا حاجة استني يا حاجة, حاجة. وانتعمي بقى تخديها تتخل بقى اي حاجة جيلة تمام من الله بالفرض احكي في وقت فتحة جاولة حصل معنا زمان وانا في سنة التفلية في التواف في عيالة نطرة جيلة فكان جميلة بالضبط محل التصوير فسنت كده يعني طيبة كده على قد حلقة جاءت فما كنتش أنا موجود فدخلت خلط على فين؟ محل التصوير فبتاع محل التصوير ده كان موقع يعني ده كان قولت مصخرة شوية خلت الفرخة مينة؟ ولا تحاكم سيبوطة ده عايزة أشعة ماشي مونة وراح عطت على محل التصوير كده. يعني كده كان محل التصوير تنجيل ده كده هنور يعني جاي تمام ايه الولا طبعا كده سودا انا بس كنت جه عشان اشعه عبد العظيم سودا وبعدين حكى بقى معلش انت بس اللي دفع لنا ثمن الاشعه دي هي خلاص استعيده <تبه> ده بالظبط الصوره بتاعتها دي الصوره بتاعتي طب وبعدين يعني طب الاشعه دي الفا درجه ازاي يا شيخ الماما بساعة من المواطن ما ننساش أبداً فى حاجة السيت بقى كان بتنزل البال عندنا كل يسوق كل يسوق تعدى تبص اللي الصندة عمناه تبصى دي كان عادة فى عشرين يبقى شاعب نرجع الكلام دا فى اول حاجة عادة ديك يا جماعة يبانون هو انت شخصية تمام؟ تاني حاجة الـ Pharmacul Instruction الـ لو مزرعة مش متصممة كويس يعني تبني ايه يعني عنبر مكتوم ازاز هتاضرب قهوه على الفراخ ما بتشغلش مش هينفع فالعنبر تصميمه مهم قوي طبعا مش هقدر اتفرج في شغل العلاء انتوا بتخشوا تشوفوا الفيديو بتاعه تمام في طبعا علامات بالصوره الشغل اللي انا عنده على العنبر المفتوحه وبص المفتوح بقولك الاسف لسه معصور حاجات بس ما بتفرشش فهتبقى عارف تصميم العنبر مظبوط ولا مش مظبوط مش مظبوط مش هينفع ما تحاولش تمام؟ يعني أرسل الموطف حصل معنا كان فيو حيدي ابني عنبر كده فالمم عملت له تصميم فعمل الأرض ما شاء الله بس عامل فأنا راح ايه أنا عمله 11 متر بالعرض فالمم رحت وانا بابنه هو بابنه قال لي بقى تعالد شوك مرحبه وانه مخلصه بتاع ديه العنبر 20 متر يوم يقول ليه ايه انت عمله؟ ايه انت عمله؟ جامع؟ ايه انت عمله؟ قال لي ما هو بقى الأرض براح؟ المم بتاع ديت توسع عليه وهو متوسع الشقه الفراخ المهم طبعا قلت له بص هتد ايه بقى هتد اللي داخل وقال له هتد ده انا صالب هو قال سر راحتك بس دهنا اه إيه, ايه ان فراخ في العماره الفراخ طبعا 10 ايام زي الفل 15 يوم زي الفل 20 يوم لو كنو عاديلها فكرة الفناخ مية مية ولا اي حاجة طبعا لنسا ناخدش بالاسباب بالاسباب تعمل الكبير ما هو الاموني والكلام ده هي الفناخ بتخوش التلاتين يوم ما تطلعش منه تمام بيلني مثلا ربع العنبر كله ده وده ملاش حال ملاش حال مفحل تبا لأسف ما فيو كانش فيو ولا كان يعني مف... العنبر ده عشان نجحل لازم يتحول اموه باك حتى ال 20 متر ده ايه لعوه كان كبير كان عمبر كبير حوالي عشر تلال فطبعا ايه فشل فيه وخص الخسارة رهيبة خص اول دورة فياخر <تصفيق> ما زيب راح ايه اه هيكتسب بقى وانا هتويل ازاي اما هو هو بعدين من الوقت اللي بتبقى ما انت لازم تزيبني مثلا بين عمبر والدين ميه ما تشريح الا نهتة زيلي تشاف هو اللي عمل اتشار تمام اه كده يا رحمة الدور جل اللي اقر دورة ويسيب العمبر دورة ويسيب العمبر <تصفح> درجة واحد والله لي في واحدة الله يقصني بالله ان يخسل في العمبر ده ربع مليون تمام؟ بعد سنة ونص هد العمبر وليجعني نفسي وانا قلت ايه بتعيونها لان يا جماعة اخطاء الكنص ترعشان مالهاش حد هدلي عم احسن واحد يسوع عربية في العالم وانا تكيبه في عربية فيها كوتش مسلا دورة هملي خليك انت احسن دكتور في العالم مستواك العلمي رهيب وعمرك وحش هتعمل ايه انت يعني تمام يبقى العمر الكونستراكشن ده من الحاجات اللي مفيش فيها ما فيها ايه ما فيهاش ضغط في ينفع او ينفع ما ينفعش ولا ممكن ينفع ولا دي ماشي وهنقول برده ليه ينفع بقى ينفع اللي ينفعش ده تمام المانجمنت اللي نظام التهويه الحراره التدفئة كلام دا كله يبعملون كل عامل جبباي سيكوريتي تلاقي عامل مثلا ايه هو مرضو اه بيبقى هو مرضو عيدو فين عاديين فاسع في العمر وقلوه قوضة قلوه مرضو حطى لها البططين جب الا عندها في القوضة كده والبط بقى ايه يسحى من اليوم يلقص ويعوم وهاتش يلقى قدام مين قدام المزرعة اللي صبعا يبدل من شايت مين شايت لك العمر كل بس أم حاجة يعني البطتين سلان تمام؟ طبعا البطت كارلا حاجات كتير عصفير العنبر في الشبابيك بقى ايه ما شاء الله العصفير دخل ايه؟ دخلوا يا باب يقولك يا عمد العصفير خليها تلك سيدنا عمر ابن العزيز كان بيقوله والحمود في الجبل ماشي عمد كانون في الجبل مش المزرعة السلامة الله لكيه بصل بنا ماشي؟ فموضوع العصفير يخلش عم برده ما ينفع حمام يمام ابو اردان يقولك يا صديق الفلاح ماشي ما فيش حاجه اي ضائر ولا عندك كل ما هو كل اللي بياكل وبيعمل شيلنج للفيروس فين في الفيق المطر بتاعته تمام وممكن مثلا كنت فيه عندك منظره مجاوره بين معداناه فالكلب انت ما عندكش ناخ بيعمل ايه يروح يجيب لنا ف من هناك شبع كلب يعمل هناك بقى ياخد شوي بقى شويه ايه بيدير بقى كده اصحى بالليل كده اقعد قاعد نتننا ايه اقول لي مثلا فخ ولا الاليتل انابيب متجاز قال لي بوتجاز دي مشكله قال لي بوتجاز لو ما طلعش ليه بالوزوده ليه بقى اوضه بوتجاز هي بتفضل يوم دخلت المزرعه دي حموضه البوتجاز ده كده مش مصدر للاتفه بس للفراخ ده نيادي الاجتماع بتاعه تمام وبرده الحمامات العامه بتاعتهم خصوصا في البلد يعني الفراخ تط على دي على اوضه البوتجاز تمام وهاتي اضربي حضروي بتاخد الامه دي كده زي بالفترة المطر اللي عليها وطرح مدخلها فين ما هو الرجل بيوال ديانه الصبر ييه بليل او تاني يوم ياخدها يروح انتها مستودع مش معلمة هو مش هتركع نفسك مزرعة مستحيل اكيد هتور لمزرعة تانية طبعاً. فلازم يكون عندك وزيلة انك ايه تظاهر لانه قد تكون جاهز لانه قد تكون جاهز جات من, من مزرعة تانية الله اه المزرعة تانية فيها, فيها في الوارزة اللي فيها قنبور اللي فيها بدوى سودا هتجي كل المشاكل تقريبا بنسبه اكتر من 90% الشيلنج بتاع الفكر المطرب تمام فخد البروتجيس يبقى له صوره اتدخل لك اي حاجه يكون برده في صوره على قد ما تقدر تعمل كويس الكيرت تعمل طب كلمه باي سكيورتي اصلا يعني ايه ايه ايه كويس سكيورتي باي سكيورتي يعني امن حي طب شكل كلمه امن الحيو كده واخلي كلمه امن الامن اللي واقف على البوابه ده صح بيحاوز على المكان فأنت قلنا بتعمله بيتمنع ها طب هولاك بطريقة تانية عاديث التعليم عن الصلاة والسلام ده لو أرض فيها طعوب يدخلها ولا حد يطلع منها هو ده بيوسيكيرد هو ده بيوسيكيرد كل انت بتعمله ان انت ما تخليش بلوي الناس تخش لك ولا تخلي بلويك تطلع من الناس فهو ليه سؤال يا دبعا فهو ده الأمر المنتشرة في مصر بالشكل الباشع ده لان الناس الناس بيبقى عنده مثلا مزرعه بقف في ضربت التهاب كبير اول حاجه بيفكر فيها بيع تمام هو كده خسر كام كان هيخسر مثلا كان هيخسر مثلا 50000 فايه فلم 10000 هو ال 40000 دي هترجع له تاني هو لو كان خسر ال 50 كلهم كان احسن ليه بقى لان هو كده خلى البلد المره فيها مضطرب هو انت بتبيع وغلك, وغلك, وغلك بيبيع وغلك بيبيع وغلك بيبيع وغلك بيبيع فالوسط العام كل المسببات العاديه انتشرت واللي جدا تمام الوركرز والاونر الوركر, والأونر. الوركر والأونر. في الغالي بل يكونش عاده نفسه احيانا بيكون عاده نفسه تمام بيكون عاده هو كاته شخصيات ازاي؟ بس عشي تكتب الرجدة تمام؟ يروح ايه ياخد نصها اه ويسيب نصها يقول لك يا عم معام تقول له مساء خمس ايام هم يومين كفاية حلق وهو جدا يعني كده يا سامورزي كده تمام قوي تمام من ناقب بردو دكتور جاينا الرجدة اللي عندهم تغزين جدا فرامل بص سعر لروجبتا عندنا في المكتب فأيها غالية بتاع 2000 دي و 23 تنة كميولة قال لأ طيب ديني ايه كان يوزف محمد أخوي يديه بس كذا و تقال له عم يسمع الكلاء و تخد لا يديه بس كذا ايه يدينا عبلك كذا و عملك كذا مش بكذا بجهب بجهب بجهب بجهب بجهب بعد ثلاثة ايه نفس الراض ويب نفس الروجبتا قدام مكتب بيكلم الد الله يعني ما, ما يعني ما الفرق لا بيش خالص يعني تمام؟ في دخليك يا ناكتبت انا, أنا حضرت النواتف ببنور هالسا زكت بروبيت وحضرت بروبيت بقول السلام عليكم اه ببنور محمد على فكر الراجل ده اصلا ما خدش رجلت اساسي بوعتي مسكوبات يعني انته بودخير ما خدش رجلت للدكتور اصلا وبيقولو ما جابش نتيجة العناج ايه ايش اتيجة ايجة وانت اخدت دوا اسبر ده انت اخدت ده انت اخدت رافع مناعه والفيتامين ا ب ده ومشيلي ده ولا خدت ولا خدت ولا اي حاجه خالص فتخلي لك الموضوع ده فيه اولر والاولرز بقى يا جماعه انواع اولر حقاني الراجل ده فعلوا صادق ده ويقول لك حلو وعمره وحش بيقول لك وحش انت بتعرفه وفي بقى ابو تمام ها يا حاج المتوسط بتاع فرخ عندك كام يقول لك بص تمام هو في بنخه واحده عنده تمام الله يا دكتور لابص احنا يعني العظيم في يعني تمام لازم اقولها معاك ده ايه هو عنده عوده النجاح هو عايز النجاح الخاص تمام قعدي النجاح دي بنخلي ادوه عنده ممكن يبقى خسران يقول لك انا بص ده انا يعني خربها نفسك تمام؟ ده لعنج الفرخة بس بقى اللقصة عمانه في حاجاتك ها الفرخة عندك وإيه اللقبال بقى العالة شمعان؟ يقول لك الفرخة عندك قلت ستة كيلو تجدو ست ازاي عم هي يا خلال ده ده ونص تمام؟ ها متوافق اللقبان عندك كام؟ عشرة كيلو كل حاجة بزيالة جده وفيه بقى واحد ثاني الحزين طائل اللقب الحزين ده واحدة نعم ربين بقى ها ده عندك ايه؟ قلت الله لا نحن عارفين نطلع له الدون خالصا ومتلالي ربي بقوا خمستاشر سنة عندي واحد وربي بتاع حمام بقول له يا أحب إله عليك قول لي في مرة الحمام خفت ده إنت بقى لك 12 سنة بتاخد مني دا. يعني أسبوعيا عندي مفيش مرة حمام أخفت يا والله ما أنت عام تقول لي إنت عام تقول لي إنت عام تخفت إنت عام تخفت يعني غيرني بقى يقول لي غيرني تمام ساايل لي بعد كده ها في حاجه الحمام ولا حاجه الاسماوت ولا حاجه بنتخلص ما خلاص بقى هي هقول ايه الاخبار ايه ها في حمام فقت ولا كله حمام مات خلاص انت بتبقى عارف لازم تعرف ليه بقى النادي لو انت ما فينتش شارعته هيطبطوق هيطبطوق ثاني بقى لو عايز تعرف بقى المدرب بيكتب ولا ما اتكلم معاه تمام وبعد شويه عيد له نفس السؤال بطريقه ثانيه او تمام فانا ايه لا اخبار بتاع الخلاف والله كله لما فيش ابت خمس طيب اشتبت شاكب بعد بتسألوا اي حاجة نجحة هما كانوا قمش هدو انها تقول لك سيديش هجاي تقول لك بكتن جميعا حمصة يعني كانوا هم اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه تمام؟ الجماعة بقى بتوع النرج دول قدعي حكاية فالله بتاع نرج ده وصيفها قدعي قصة دينك خالص تمام؟ بتاع النرج ده بقى تقول له ايه تروح لعندها يا باشا ده مثلا مثل ايه مثلا حاجه يعني الوي بتاع المرض او الضرس ده على اسبوع 10 ايام تقول له يا عمي ازاي ده عم انت كذاب يقول ازاي ينفعش تقول له انت كذاب اصل انت قلت انت كذاب هيعصب تقول له بس انت مش واخد بالك انت ظارت كنت مسافر ولا انت عامل تساليني انا كده الحاجه اصل دي كده يعني شكلها يعني الاسبوع 10 ايام يقولك <تصفيق> يا حاج يا ابو محمد يقول بتاع ده الجوز اتعملت ايه انت دولي وخلص بولي فات يا اخوي اولا ما بنتش بقى يولا ما امام تمام <تصفيق> كده خلعته من ايه تبتني <تصفيق> حاجة ممكن يزدب عليه عشان يشوفك انت ايه فهم وده مش فهم تمام فبيديك كيس هسته لغلط بيديك كيس هسته لغلط وتخيل يعني هو مش جاي على وعومش هو, هو عنده جواقه فيها حاجه ما تفهمش ايه السايكولوجي بتاعه هو جواقه فيها حاجه غلط هو, هو مش عايز مش عايز حاجه كده هو عايز يقول بقى ايه بس بس انت ما هو عايز يقنع نفسه بحته كمان ده طبعا مش هيعمله معاك مش هيقعد كتير هو موقف او اتنين وخلاص انت بتعلم عليه انت مع الوقت طبعا زمانه هو بيعرفوك جاهز تمالي من انتركك فاهم ولا مش فاهم تمام او يبقى انت هو ايه عايز فيديك حته تست تمام فانت خلاص بس خلاص تمام طيب ايه ثاني يا جماعه من الحاجات المهمه الوركر الوركر دول مصيبه بقى الوركر سدين العمال في المزرعه ما فيش مزرعه بص في بتقوم الارعاني الا بيبدا فيها العمال بس تمام يعني لو صاحب المزرعه ده جايب عمال وعامل نفسه عمده المزرعه تمام؟ ويروح بقى جيبه سيكله وعن عن أو عربية ويرفع عنده مصرعين 3000 ومصرعين 5000 ومصرعين 2000 ويلفع العمال بقى ايه اللي أخبار عنده بقى كويس يقوله بقى الكلام ده مينفعش الاعتمال وانت اوعى كتبتول بطري تربي وتسيب عامل اتربي تقعد يعني انا ضرطي مين تسيب عمال خالص العامل ده ما هو الا اداة حط الأكل شيل الأكل حط الميا شيل الميا حتى ده وتوقف معا تمام يعني مثلا مثلا يعني هنضط مثلا لوكسي في المالية مثلا هنضطه طيلو فيه بخول يتزوج الدول الأول بعد كده يتزوج في التاني يتزوج في التاني ارمي علبة ارمي فيه ارمي في الخزان اترسل وشدوب اشدوب يعني انت مثلا واحد ايه بيرمل مثلا قصد مثلا يعمل محشي قال المحشي عبر ايه روز وقروم بمثلا راح اترميهم في الحلق اليهو راح اتطاعهم اهو اطلع محشي لا مش هلتك عنها شيء دي حالة عمل الحلقة دي جمعا يلزب تعمل تنفق والاجر عاجل لازم يتلاف ويتعاملوا تمام <تصفيق> صح ولا لا فمش معنا اني معامل قاعد ان انا اعتمد عليه صح ولا لا ده وعد اعتمد على عامل خالص العوال ده وعد فداية اكثر حاجة بيعملها العامل اكثر حاجة بيعملها العامل انه ما يزبطش الميزان اللي بين التهوية والتدفئة لو ما ظبطش في مزان التوية والتدفئة بازت الدورة تاني غلطة بعملها يكون عنده تكيف في العمر العمر مكيف بيه اعداد التكيف يروع ايه لا مثلا الفراخ مثلا عمر مسلا خمسة شيوع وكوه يقول لك يعني يا نوع سبحانه عند التكيف شغل يعني تكيف تمام الفراخ في العمر ده يتحر بالنسبة لها صغيرا احسن من الرطوبة ما تعلم صح ولا لا؟ احسن من الرطوبة ما تعلم يروحوا ايه؟ فرحان بقى يا سلام يا مش هارفني ربنا التكييف مضبطتنا نجاول ازاي وفراخ تتعب لأ التكييف هي اوقاته مش قبل عشرين يوم لو الفراخ لو الحرارة موصدتش نرجعين مش هكالوش حتى لو هشاكلوا لو هشاكلوا التكييف بيشتغل بتقنين ازاي؟ التكييف يا سماع دام هو ايه لو وحدتين؟ وحدة شفاط ووحدة الولاء الذهب للجلل الميت الحطام مش تقافي وجنب في اخر العنبر فيه شفاق بيسحب وكامل تاني فيه خلاق التبليد اللي هي بيلف عليها المية حدو كده الشفاق لما بيشفق بيعملك نيجاتيب بيشف الهوى جوه ايه؟ جوه العنبر تمام كده؟ طيب فالهوى غزبا عنه وما بيش ميتامه بني بيخش من, من خلال خلال الخلال دي مجلوه ومية الهوى بيخش بيكتسب حرارة المية فالحرارة مرة سبعة تلاتين تبقى جوه العنبر مثلا خمسة طيب انا اعاسس ان الجو مكتول او جو مش عايز اخلي افراخ الجطوبة داعتي اعمل ايه؟ اشغل الشفاط وما خديش الخلايا مبلولة صح؟ او لو هم مثلا ثلاث او اربع وحدات اخلي واحدة بس ينقول الشفاط دا يضماني في اشغالة ويباقي كده فلو ادخل من بره تمام جاب اعدى من خلايا جافة هيتغير ايش اخده صوبة مش هاخده انما كل اللي انا عملته ايه جددت الهوا يبقى انا جددت الهوا ومرفع الرطوبه انما في ريحه ميرا بقى حاجه و30 يوم 29 يوم 27 يوم 30 يوم 34 يوم لا ده الحراره بالنسبه دي قاتله ولكن برده ما عليش الرطوبه قوي عندي حاجه اسمها ديه او ايه تايمر سوري تايمر يعني تخلي شويه شويه وتفصل شويه عشان ان ايه شويه اللي بتفصلهم بيكون الاكسس بتاع الهطوبة راح تمام؟ طيب موضوع بقى ظبط التهوية والتدفئة اخطر مشكلة يوقع فيها العالم في تنبيه الفراغ انه ما يزبقش الميزان ده اللي بيسوه منكم عمليات مانوك فيه لبرياش وفيه بنزين لو دوست على البدن في نفس الوقت تحرق اسلوان بوز العربية لازم يقبيه توازن نفس القصة بين في الفراغ لو قرصت وقلبت التهوية علشان العنبر يتكذر فالأدافه ده أكبر مصيبة في تنبيه الدواجر يعني ايه؟ انا ايه في جو برد؟ حلوة كده؟ ايه في برد؟ وعايز أداف الفراخ اعمل ايه؟ اقفل الشريك؟ لا لا اقفلش الشريك الشريك اللي انا او في حاج لأنه نص المفتوح وزموا الدفات هتقول ليه مضموة اللي هادف فيهم ها؟ ايه؟ هيخلهم صح او لا؟ اه يا صفر بس العنبر مش هينكتب لان ساعدتك لو قفلت الشباك اعديلي التوكس الجالس لتطلع في العنبر عندك امونيا من الدروب الجنة العفلاء هدي رقم واحد توكسيك او مش توكسيك؟ توكسيك مصيبة تمام؟ رقم اثنين اللي اشتعال بتاع الالبيب الغاز بيطلع لك ايه؟ اول اكسيد الكربون والثان اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون من الحاجات اللي اقفنتي عالية جدا من هموك صح او لا؟ بيزبع الاكسجن للايه؟ للايه تمام؟ فاللي يعمل لك مشكلة يعمل لك هايبوكسي الفلان المتفرخة عايز الاكسجن صح او لا؟ تاني حاجة تبدأ الايمونيا تعمل لك ايه؟ تدرم لك اللايين الاولاني بتاع المناعة بتاع الجهاز لنفسي اللي هو مين؟ اللي هو الزيليا بتاعت ايه؟ بتاع التركيج المرحل بتاعت ايه؟ وهنشوى حين اكوز ده بالمناعة لانتن خلصوا ان شاء الله بعد امور يبقى الميزان ده ميفيش حاجة اسمعه عشان ايه؟ علشان ادف العنبا يخبه مقتدلتا بيقع فيه العمال وبعضهم رابين في الاول انا مع الفراخ بتبقى الفراخ بترسى كفاكين صح؟ الفراخ اصلا التسمين العشرة في المتر ما بجيبش الكافيجيت ورنونه في العنبا لا ده انا اول اسبوع يبقى الثلاثين في المتر بكده عشان عشان ما تتلخبطش في الاعداد امسك العماره كده مستطيل وقسمه ثلاث ثلات قسمه ثلاث ثلات الثلث الاولاني اسمه 7 ال 7 دي 7 ايام تمام يعني ايه 7 و7 14 و7 21 الثلث التالت بقيت دوره ازاي بقى انا عندي العماره اهو العنبار ده مسا مية متر يشيل كم يا جماعة الف عشرة في المتر يشيل الف هنقزمه تلت تلات تلت ولي تلت والتلت والتلت السبعة ليه او السبعة في الفين في التلت الاواني اذا كنت هنا وتبقى الحرارة كام تلاتة الريسك فاكتور بالنسبة لي تحت التلاتين خد تحديداً 28 لو الحرارة نزلت في اول اسبوع الـ 28 درجة في مشكلة كبيرة جداً وتحصل في كتاكيد تمام؟ لبقى درجة الحرارة متوسطة 3-30 تزيد اوات اللي ده معدل التهوية القطوب المنمم المنمم تمام؟ طيب بيبقى الفراخ علشان ما تطلعش من الحين تليم كنداشة في جهة العمل بيقى فيه ايه؟ يبقى فيه سطارة او حجازة تمام؟ يبقى عامل سطارة جدا اكبر غلطة يقع فيها موربي ان يخلي سطارة من السقف للارض تاني من اكبر المشاكل التخفى بعمل صويد ان يخلي سطارة من, الأرض من السقف للارض كده هو خدق المكان طب عايز يهوي مش عامل يفتح السطارة المحفاتح الشربي اللي للناحية دي الشابين اللي بتدخل ايردرافتس هوى طيارات هوية. طيارات هوية طيارات هوية العمر الصغير كارثية هيتقول لي هوى الزيال في العمر الصغير اولا لما تحبت هوى في العمر الصغير ما يبقاش من حدة دي ابدا منين ايه لو لوه حارة قوي وفتح من ابلي تمام؟ من ابلي يعني, يعني من عكس اتجاه الهوا تمام؟ هو الهواى الضعيف مفتحش بحدي انما نعمله اخل السطارة بينها وبين السابق مش اقل مليمتر يعني يبقى فيه زي شباك كده فوق الصدارة فاتح على العضر كمان كده ده كترة؟ طب قولها ما افتح شريك افتح من ورا الصدار يبقى افتح من موطقه ده فالهوة اللي عنا اخش العضر كده وهيقول له كده طب احاول كده ابص ايه ايه ده ورا الصدارة دي ايه او الجالس لجوه هتطلع كده الجالس كلها التوكسك من ربنا ان الكسرة بتاعتها بلايلة فبتطلع فتعدي من اول الصداره ويحل مكانها ايه ويبقى ده اسمه سوس اكسيتينج ايه اوف ا عملته تغير بدون ما بدون ما ايه بدون ما اعمل طلاثه انما لو رحت في السقف اللي ممكن يحصل كتمه بسهوله جدا او اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون يله الفرشه اللي تحتيهم دخلت بقى مشاكل معايا مشاكل تنفسيه مرضت التكييف كويس اسبوع تمام ان ارتفاع الرطوبه والحراره العاليه والآمونيا والكلام ده يقول لها كيه طبعا نتجاوه افك اولي انا احنا اطلق والحرارة اعملنه تمام؟ برضو من الحاجات اللي بيوا عفاية العمال في الموضوع ده المشتركات ايه المشتركات دي؟ ان هو مسلا عاي شغل دفايتين يروح ديه الحاجة اسمه مشترك كده انبوب تكورتاجاز يطلع منها حتة حديدة كده عاملة كده تمام؟ يدخل فيها الخرطوم اللي جاي من ايه؟ من انبوبة ويطلع عليها فرطمين تنين ويشغل علي الدفايتين الموضوع تغلط ليه؟ انت الرجل انت الدفايتين والموضوع تخلص الدفايتين هي... هي... هيوقعوا في وقت واحد صح؟ هيحصل كراست الدروب ان ايه؟ انهيتك صح؟ انما انما الدفاية ترسل اسمها دفاية مش اتنين يعني انت تخيلها حاطة اربع دفاية اتنين فاصلوا حاطوا الدفايتين اللي اتنين فاصلوا وانت جات عليك نومكس عند الصبح بيئيه؟ التفايات التفاي لين الان اتنين فاسطين او دارمعة اتنين من فاسطين مصيبة باصد الدورة خلاص عالف بقى ايش بعد المقتبع العجوب بتجازد تهتفى قعد استقضيم علاج واخشي الانمونيا والساكولايتس و سي ار دي باصد مفراخ مفراخ طبع دا جلنا هتلكوم على بعضها تلعب اللي تحت الصف اللي تحت لا هيموت تمام؟ طي ايه تاني من المشاجر بتاع تلعباية ممكن تعملهم الصيبة في العنبر ان الفراخ ما تكونش متعودة عالضلمة ايه يعني ايه مش متعودة عالضلمة لازم اعلم الفراخ ان الضلمة دي حاجة حلوة مش حلوة مش الكل ال ال ال ال ما هو يا جماعة عكس الكل ما هو ربنا ما الانسان لعقل صح فبيلفل من عقل الانسان هو عقل طيول الحيوانات او عقل ما هو لا الانسان عنده حكة التفكير ودير شغل البيت حتت قوي الحيوان والطائر على حته الربط تمام بيربط الايه يعني مثلا عنده كلب عايز يعلمه مثلا ايه عايز يعلمه مثلا يقعد يجي هو بيقعد كده هنسيبه يقعد مع نفسه يروح له ست ويروح ايه يروح يروح في الحلاوه تمام الكلب كده, كده اول ما انا حاسس ان في يعني واخد جايزه مش عارف ايه تمام او حته اكل مثلا يجي ثاني مره يقول له ست وهو بيقعد تخلي الكلب يقعد على نفسه تمام وتروح عطل له جايزة لا دا كله الموضوع ايه الموضوع دا قاعدة منطهر لكلمة ست. تمام وهاخد جايزة يجي بعد كده تقول له ست من ذلكة الالحاء تمام تعلمه ان يمسك يجي مثلا ايه تعط غيزه تروح عضل ايه بتروح تقول له كاتش تمام يعني يمسك مرة في مرة تقول له كاتش يروح ماسك ايه هو بيتعامل مع ايه بيسموه لها مصطلح كده عيني بس مش حضر في زيني للوقتي اللي الوقت هو التعليم الارتباطي او كده فهيطلع لك بعد كده خاص هو بيتعلم ايه فانت الفراخ ايوه بسه فالكونديشنال ده اللي هو ده ايه ان انت بتربطه بكونديشنال معينة تمام الفراخ لازم تعلمها ان الضلمة دي حاجة مش واشي بتاعه هتعلمها ازاي اول ثلاث يام بتسيبه معادي 24 ساعة يوم التالي تبقى هو الرابع تيجي على المغرب كلاه يضلل سيجي يضلل زي ما هي تمام؟ تبقى تبقى تحس من الدنيا النور بيئد تبقى التصور سو سو, سو سو ايه؟ بده يده اول ما تحس من ما يده يده روح منور نور قولك بس فلاص راحت محصلش حاجة وايه هتعمل اي حدث غريب في الوقت ده عشان ما ليه بعد تقولك ده الضلمة دي مثلا ايه؟ الدفاية مثلا ايه؟ حاجة وقعت مثلا. هيقول لك باسم ده اتضل مدينة بتوقع الحاجة. تمام? وانتخال كده. هاي كل مدينة اتضل انهدوا. في الحاجة الحاجة هتوقع. تمام? تيجي في اليوم اللي بعده. تزاوه بتعروب اساعة. يا صاو صاوه اللي بتخذ زي مبارح. اتعد. تمام? في اليوم اللي بعده تروح نزاوه شوية. لغاية مركزة جيت خلاص يقول لك ممكن انت اصلا يجي عليك نومة لهم بيصفرولك انا معلمش. تمام? فخلاص بقى امور بالنسبة لهم طيب امور ده لما تبكي ساعة اظلام ولو ساعة في اليوم ان, إن الكتاكيد بتنام وده بيريحهم جدا بيريح القلب ويريح كل حاجة تاني حاجة لك ما بعد الاستيقاب مبسوط والله وفرحان ايه روح المدرسة والتقوم يأكل ومش عالك ايه وصابعا خير يا معلم مجتمع امتول ايه وروش بقى من الهامر فتلاقي كتاكيد ايه مبسوطة وفرحان ومشيطة فانت كأنها خليتنهم هيوقي عشان كده يا جماعة لايمن لما فيه نحصن الفراخ نحصنها بقوقات الكشراء الصبح بادري ساعة سبعة صبح ايه وستة صبح وقتين يبتطلع كمان؟ يتلاقي كده كده في الأرض النشاط وقبل المغرب وقبل المغرب قبل المغرب بالتالي الفراخ ايه؟ كلها كده مش فمجليش بقى المغرب صورة حاصة ليه؟ قلت عطشان يقول لك يا عم انا انا مريح لا مش مشكله اشرب بعدين تمام بس انا نص الفري اصلا ما اشربش تمام تيجي في الظهر تعطشوا في الظهر وجو حر في دماغك ما تكون عطش جو حر ده عصبي ستريس بتاكل فما ينفعش ان انا ايه يبقى في اواد في التحصينات الصبح بس الصبح بدري دي بدري قوي يعني يعني ما جيش في يوم ثاني تمام والجو واروح ما عطش فراخ من الفراج يروح جيه عالساعة ستة الدنيا يعني بردة جدا واروح ما حصن فراخة تتبلل تاخد بردة لا استنى لما ايه ده هو بردة وده هو حرف ولازم يكون مقتبط بساعات النشاط بالنهار دخن <تصفيق> بردة من اخطاء اللي ممكن تحصل وتعبيني مصيبة ان انا نروح مثلا ايه عايز مثلا انا فراخ كبيرة الفراخ الكبيرة يا جماعة ما تتحينش ده بالليل ما يتعينش للجلس ممكن بالله ممكن بالله بس برضو تصح انها بالليل ليه الفراخة تيجت ايه تيجي تبسج الفراخة تجري وتصوى تمام اعتقد انه هو دي بقى تجري يا بنتي بحاجة عن حلونة بقى سبقى بيجروا ويصوتوا وبتاع بالليل انت قرصة المظلم وعمل وضاءة خافتة الفراخ ممشوفش كويس على فكرة يعني اللي بقى شايفه ومشايفات فانت اللي بقى وز تروح مسجة اخيرة هي يعني اتقاكي كده تمام؟ وتحكي انه خلاص. انما بالنهار يا نهار رب يا هتبقى مدعكة الفراخة تنجري كل عمالي من اربعة ليه لا ممكن ان يجيع مين بقى اليان فيه حارة تدوح يا رجل الحقان اللي بيحكي انها يجي ايه والله انها مجمول لين كله محقوس طيب ده اطلع بتعطير المزارة التقلاتة فمش مش هدي حاجية دو خلاص تعالي لما اه ليه ماشي ياه تعالي لما اه ياهوه تمام فدي من الاخطاء بتاعته ايه؟ بتاعت, بتاعت اللعاية اللي ممكن تقرع فيها اليهشيك الكاكول الكاكول زي افسه هدو ما. اه ماشي معزيك ماشي طيب انتاقه اول سبعة السبعتين السبعتين هتلاقي قدي سبعة وانتاقه سبعة وسبعة هتلاقي الفلاح بقيت على عمر عشرين يوم بقيت في دلتين العمر بقيت في دلتين العمر تمام؟ في الحالة بقى مش عايز انا مش عايز صدار انا عايز جاست حاجة ايه خلص بس كيان خلوه بعد كده خلوف ما بخلوه ما يمتشرو في العمر كله طب ليه انا بحكيوا الحركة مش بخلن عليهم لا تخيل فرخة انت عايز تخليها تزمل تمام؟ وعاملها بقى ايه وحاطط الكتاكيت في عنبر كبير والكاتكوت بقى شغال والعمر الوسطاء ده والعنبر ده الكتاكيت عماله ايه؟ تتقدم تتقدم فايه خلاص الكتاكيت اللي فوق العنبر اقول اخر هيخس طبعا هيخس اه, اه, اه. هيبقى ازاي ما شاء الله يعني على اقول لك في الحته اللي جت دي دي الروح الاعلام اللي هناك دي قلت له يعني فانت متحجم عشان ايه؟ عشان الكتاكيت ما تحسش طب ما التدفئه في العمر ده كله جامده مش التدفئه ده كله قوي بتوفر تدفئه تمام وبتوفر ان هو ما يجروش انت عارف ده يا جماعه ده في في بعض الوقت تربيه بيوصل بس بعلامه اللي هي مغلقه بيوصل العدد في المتر 16 و13 يعني فخ يعني ده كله ضاع كده اهو تمام لو حابب تريح كله انا باخد على جنب كده اريح جنب ده ما فيش فيها حاجه تمام؟ أعطيني موضوبيز؟ هذا يجب انفرقتنا بقى انت بقى انت بقى انت نخلص ليه؟ عايز ما يخليهاشوا تحرق خالص علشان تمام؟ يستغل المساحة بس الكلامنا طبعا ما ينفعشك مفتوح ابدا ليه؟ لان المفتوح انت مرتبط بهواء انما نقول انت وقلق انت هتظبط ب... انت عندك حساسات للرطوبة والحرارة وستغل اكسل الكربون، يقول اكسل الكربون الأمونيا الشفطات الشفطات ما تديش فرصه تمام انما عنبر زي كده لو كثافه عاليه في عنبر مفتوح هو نص مفتوح هيطلع فين هيقف هتلاقي بقى الدنيا الفرشه كم الدنيا فاض والدنيا خلت تمام انما المغلق لا ممكن زي الكثافه براحه بشرط يكون امكانياتك وخلي بالك امكانيات الطاقه في نص مش كويسه يعني لو شفاط اشتغل بقوه معينه في النص وبيبقى اقوى في السعوديه او في داله ثانيه القراءه تمام؟ بقى من اخطاء الـ الـ الـ الـ الـ الـ بالنسبة للحرارة بقى بتختلف هنا بقى تبقى مثلا بتبقى حواية 28-29 في السبعتين التانية لي 25 ما نزلش ال 25 ابدا بعد كده بقى الكويس بتاعي 25 لف اخر 25-26 لو الحرارة بقى ربعة لثلاثة والثلاثين زي اول اسبوع لا ده اختراف كده تبدأ تموت من الحق والسبعة دول احتلس جدا مرطوبة السبعة والسبعتين احتلس مرطوبة يعني التكييف يكون الميني بام ماشي شفاض شغل من اول يوم براحتك انما تكييف واحد التبريط اللي بتبدل مية اوعد شغالة من فاطبين دول الا للضرورة وما تكونش بجامل الطاقة بتاعتك ماشا لا كافر؟ اللقاء دي مهمة اوي اوي اوي اوي اللقاء دي اهم من العلاق اهم لان انت لو الاخطاء دي موجودة عندك وبتعالق صح وبتشخص صح عمر القطير معيك عمر القطير معيك برد من اخطاء مراجيه بيعملها ربما قلب الفرشي تقريب الفرشة ده جماعة مشكلة كبيرة جدا اوعى تقلب الفرشي لأن الفرشة فيها ملاوية تحت كل الأليوبس عايشة في الطبقات اللي تحت طيب لوانا عايز في مشكلة بالفرشة وعايز اتعامل معاه لو هقلب يبقى بشارت المربع اللي انا هقلبه احجز الشراك عنه وقلبه وازيبه يتهوه الأكسجين في عطبها ايه؟ قضاء بلكوستريديا تمام؟ وياريت لو مية توكسجين هل كمية توكسجين؟ مية حتى البشر التدير في مية أو مطلقة في البطل تتراش خمسة أو عشرة صنط على لف بخي شرازات خفيف على الأرضية هالكسجين هالكسجين اللي هيموت لكوليستريد تمام؟ بعد ما تنشف أفتح لهم الحتة ديت والل على حتة تانية ما تقديرتش أو إن أنا أغير الفشا بس تغير الفشا ليه شروب؟ تغيير الفرش اوه ما ينفعش غيره ما هو في كده عليه تمام انا بعجز ان حته اللي هغيرها وما غيرهاش بنسبه 100% ما غيرهاش بنسبه 100% لازم اخلي جزء من الفرشه القديمه او ان ازود عليه هي ايه الفكره اصلا بتاع الموضوع ده ان انا اخلي اعمل اقلل اللود بتاع البكتيريا البكتيريا كاوت او الدود الميكروبيال كاوت الموجود فين في الفرشه فبقللو زي انا عندي مثلا كوبان شاي انا عايز مثلا معلتين سكر تمام؟ فعايز اقللو السكر او مثلا واحدة بتطفق فراخت فليت الاكل ايه؟ حادل تمام؟ يعني الملح فيه عادل فبتعمل ايه؟ الحادل وحيدة بتزود المي تمام؟ فالملح هيشد في الجميع اطبع فخلصت ايه؟ فانت نفس القصة بتزود الوسط اللي فيه البكقية فالكونت بيقل؟ لان الوسط زادل الكمية كده كده سابت بس زاوضت ايه اللي هو اعايشين فيه بقل عدد طيب لي ما باشدهاش والدة بص نعتبر ان اللي عايش اللي عايش فالأرضيه ده الميكروباطى شوية البطاقية تمام وانت عايش في الشارع او في فيارك عايشة في الشارع اللي عايش فيه شوية البطاقية ده تمام طيب لو انا عايش في شارع كلو بطاقية بس انت عود عليها مهم تعودين علي. دخش زك يا معلم حتيره ازك يا دكتور اتفضل زك يا ابو شفه ازك يا دكتور عادي خلاص بقيت ايه اريد اوخر عليهم يوم ما يغلسوا يعني تغليزه بسيطه انما لما الف في شارع تاني دي بلطجيه قدات تمام ده قطعهم ومش عارفين ليه لسه مفيش ايه مفيش يد بينه وبينهم فانت ما تروحش مغير شكل الفرشه اللي الانتست بتاعه المبتدي اتعودت عليها تماما مره واحده تمام؟ في Local Immunity ما بين دي وما بين دي ما توقع هايش. ما توقع هاش بايه ال دي تمام؟ انت بتقلل كل حاجة بتدريك الكالكوت الكالكوت نفسه ممكن يكون عنده شوه لو الكالكوت وحيش هتعمل في يعني يعنيه هو كالكوت جايه تعفيته بصره تعمل له اي جايه ما يكون لازمة. تعمل له اي يعنيه تمام؟ فالثناء كالكوت كويس الصفات اللي كان كنته كويسة عن كلام دا يعني ممكن انتم نستطيعو فيها أما حاجة طبعا ما يكونش صره باين عليها ل طبعاً. ما يكونش مجوعة للمفتح الكاتاكيت ما يكونش كسمه حلومه أخضر لأنه الناردة تاسو دومونس ما يكونش محتبس ما يكونش الإيرساكس عليها تربيريتي يعني ما فيش يوميكو بلاسما و ما يكونش العلم يطاعهم زي الكوتشيات يكون فيه زنة يعني نشفان شوي تمام؟ ويكون حجمه مزبوط حجم الكاتوتو مزبوط كام؟ من ثلاثين إلى ثلاثين إلى يلف حوالي الأربعين ج الكاركوب لما تقلبه على ايدك تروح علي نفسه تمام؟ مش تروح على قلبه على ايدك لك ودي نومة تمام؟ ايه يا عم انت مش قادة تحرك يا عم ودي نومة تمام؟ مرة دكتور بصيروش صحيح دخل ينام فعل ودي نومة تمام؟ بقى اللي ايه؟ ما يكونش المفاصل فيها ايه؟ ما يكونش فيها حاجات حمره الفيدنج للتفزيق يا جماعة التفزيق يكون سليمة العلف يكون اصلا مطلق المواصفات وطبق للمواصمات ازاي؟ يعني يكون يلدن حاجات الطاقة وحاجات الايه؟ وحاجات البروتين يكون الكمية بتاعته مناسبة يكون الطبق اللي الحط فيه او العنافة المحظوظة فيه تنفع تمام؟ او خضر على الكمعة الاسعين لازل باية اللي خلص ننقف عن الفيديو وان شاء الله بعد الصدق الساعة كامل اللي قانتي؟ ساعة طب عني الساعة كامل